حزب الصغير لمولانا الشيخ عبد القادر كيلان قد الله سره وفيه نجات من تبديل الأحوال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حل هذه الأقدة وأزل هذه العسرة ولقني حسن الميسور وقني شوء المقتور وارزقني حسن الطلب وكفني شوم الميسور اللهم حجتي حاجتي وعدتي فاقتي ومسيلتي انقطار حيلتي ورأس مالي عدم احتيالي وشفيعي جمومي وكنزي عجزي إلهي قدرة من بحار جودك تونيني وذرة من تياري عفك تكفيني فارجقني وعافني وعط عني واغفر لي واقض حاجتي ونفس كربتي وفرج همي واكشف غمي برحمتك يا الله أرهم الله والحم رب العالمين